منك لو مر نام سهر المجرح في عيونك سكة في الشوارع تبدا تحلم بالوصال المستحيل تلقاني بعدك في الفياف اشكل النغم المصبح واعتراف الكلمة بقتل الظلام او اعتراف الظلم بقتل الكلام معذورة لو كان قلت لي قصه هواك او جبت من جواك قصيدة وشلت باقي دموعي غسلت المدائن وانكفيت عليك فالزمن البيهضرب ابد منك من نزيف احلامك المغسولة بمويت الرهاب من خريف دمعاتك المعسولة من هجر الغياب ابد من خوفك علي اغرق براي مسفوك دم الغنى والنشيد محروق حجاك النام معاي يا ريت عيونك بالنعاسل فيها ترضى الظل لشعاري وغناي وابدا منك من شروق لمحه هواك الكان جبال كم في الفواصل من وصال كم في المقاصد اتصال لكني رغما عن شوارع الليل بريدك واستعيدك شعلة اللهب البغازي القلب من أجرب وريد يا فطوة الشوق البعاند وصفوة الريد الجديد لو غبت عنك في المسارات أبد منك واستعيد لحظات وجودك والأماس الأسعدنك وابد منك ابدا منك. أب منك يهاب, يهاب الامين